لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون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 إِ وَل اللهَّهُ الذي نَزَّلكِتابَابَ وَهُويَيتَوَّ الصَّالِحين وََّذينَتَدعونَ مِنْ دُونهِ لَا يَسْتَطيعون نَصرَكُم لا يَسْتَطعون نَصَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُم يَصُرُون وَإِن تَدَعهُم إلى الهدَا لَا يَسْمَعُوك